فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 إلا الذين آمنوا وعمروا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين